أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق والسماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر al eens naar de stad van Josué. Wat is dat أحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح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 waarvan er mensen zijn die er van Allah aan والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العالم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو كما كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين <تصفيق> إن Yeah uh -huh. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما أولو كان آبَاؤُهُمْ لا يعقلون شيئا ولا يهتدون Wanneer degenen die kafen, wanneer niet يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم من لله غير الى لا الله يوم القيامة ولا يزكيم ولهم عذاب أليم.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 تلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله welke degenen die aan Allah geloven en de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 وأقام الصلاة وَآتَ الزَّكَاةَ والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في أُنْزِلَ والضراء ولقد جاءناكم من الذين صدقوا واولئك هم المتقون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 فمن عفي له من أخيه شيء فاتباه بالمعروف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 موت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذي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 وعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين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 شهيد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعِدَّة من أيام أخرى. يريد الله بكم الإسراء لا يريد. لتكملوا العدة ولتكبروا الله سألك عبادي عني فإني قريب هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تخطئون we gaan niet meer naar فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط وادي من الفجر ثم أتم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك <تصفيق> التي قل هي مواقيت للناس والحج وليس البرب أن تأتوا البيوت وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن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 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علي mm